ايكا إليه في يوم كان مقداره 50 الف سنه فاصبر صبرا جميلا اصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, وتكون الجبال كالعهن وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يُنَبِّرُونَهُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ, وصاحبته وأخيه وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كلا كلا انها ضاء نزاعه للشوان نزاعه للشوان تدعو من ادبر وتولى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعا وجمع فاوعا خلق هلوعا ان ال خُلِقَ هَلُوعًا إذا مَسَّهُ الشَّدُّ جَزُوعًا إذا مَسَّهُ الشَّدُّ جَزُوعًا وإذا مسه, وإذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وإذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ, إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم والذين في للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون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 والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك نَجْمٌ مُكَرَّنٌ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِينَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُنْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنات نعيم؟, كل نعيم كلا اننا خلقناهم مما يعلمون كلا لَقَدْ نَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي أأَدَبهُم يَخُضُ وَيَلعب حتىَ يُولاق يَومَهُمَّ يعَدُون يَوْمَ, يوم يَخجونَ منِنَ الأجد في سرِاعًا كَأَهُم إ نُصُب فِظُون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون, يوعدون قد من خلال at pareh ko ilang mo